ولو رحمناهم وكشفنا مَا بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا ما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 لا تَشْكُرُونَ قُل لَّمَّا تَشْكُرُوا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَلَا تَأْتُرُونَ فَلَا تَأْتُرُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا مِنْ قبل إن هذا لِلأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ لِلأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قل مَرَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قل مَرَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلَا تَسْكُنُونَ قُل